ذالِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِن أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ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 او اباء عولتهم او اباء عولتهم او ابنائهم او ابناء عولتهم أَوْ اخوانهم او بني اخوانهم او بني اخواتهم او نسائهم او نسائهم او ما ملكت ايمانهم اَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَذْبَةِ مِنَ الذِّجَابِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ